الحمد لله لله الشكور بسم الله الرحمن الرحيم La la la la كَمْ دَكَّ عَوْجَاءَ أَوْ مَكَوْنَ مَلَكُ الصَّفَّ Love that. أحسب أن لن يخدر لن أحد يقول أن لن أكتم آل مالا لبتا أحسب أن لن What is it? amat ya alai مع العسر يسرى فإذا فرغت فان فرغ out no. غير من نور. فما نكذبك بعد بالدين ألسى الله بأحكام الحاكمين. الله تنزل الملاج